وَلِلَّذِينَ وَلَّوْا الْقَلَائِدَ وَلَا آمَنُوا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ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 حِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَنَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 124. بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 125. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وانسحوا بروسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء أو لا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واستقوا الله واعلموا ان في اليتيم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 وَأَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن فَوَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِي مِنْفَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزالون تتطلعون على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا سَوْفَ يُنَبِّئُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ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 إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيهلك المسيح بن مريم وأمه إن أراد أيهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله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 119. وعشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا اَلَّذِينَ كِتَابٌ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا فَتَرَةً مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَنْتَ تَقُولُ مَا جِئْنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ والله على كل شيء قدير واظلم مسان قوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربو خاسرين. قالوا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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ قربا بَقُورَ بَانَ فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُوَّةٌ لَنَكْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَصَعَ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 كثيرا منه بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أي يقتلون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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور Ahlam tahu tak? Allah-lah Mulk alam semesta dan bumi. Dia menghukum siapa yang berbuat jahat dan memberi keberkatan kepada من الذين قالوا آمنا بأفوائهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن فَإذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للصحت فإن جاءوا كفحقو بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن فليضربوا شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَى الربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.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 مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحقو بينه بما أنزل الله فاحقو بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم مما جاءك من الحق لكل جرعتوا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدا ولكن يبلونكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحوا بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنها يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم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 لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر يصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهلا إلى الذين عقّسوا بالله جه دعما منهم إنهم لمعكم حبيقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها 124. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 125. أذلة على المؤمنين 126. أعزة على الكافرين 127. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم 128. ذلك فضل الله مهما يشاء الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 119. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرأبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكنهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت أيديهم ونعنوا صوفا ليوفق كيف يشاء ولا يزيدك كثرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانه وكفره وألقينا بينهم العداوة والبغض.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 لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ وَلَأَدَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْا أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُنْزِلَ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 إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا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 دافر منهم عذاب اليم افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقا كان ياكل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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين، فكفّرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقباً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وامن الصالحات جناح في ما اطعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا ما اتقوا وامنوا وامن الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها ال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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةً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 يعلموا أن الله شديد العقابة وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتون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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ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 إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كونتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان، إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم. إن ان كن ضربه في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونه ما من بعد السلام فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشري بثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم ولا نكتم شهاده الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عُثر على أنهما استحقا إثم فأخران يقومان ما قامهما فأخران يقومان ما قامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 وَإِنْ تَقُلْ لَهَا وَاسْمَعْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنْ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 Dahululah aku tidak tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Tetapi Engkau tahu rahasia-rahasia itu. Aku tidak mengatakan apa yang tidak dikehendaki olehku. Aku فَأَثْبَتْنِي كُنْ تَنْتَقِب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ مَبَادِكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ الله 111. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 112. رضي الله عنهم وارضوا عنه ذلك الفوز العظيم 113. لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء Of the